فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه إن ته خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولا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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفو واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليو ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزل اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه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 الشهر ولا الشهر الحرام، وللشهر الحرام، وللهدى، وللقائد، ولا, ولا, ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.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 حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهم إذا آتيتموهم أجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان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 ولكن يريد لي يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور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 واملت برسولي وعذرتهم وقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم لا أكفر عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 وجعل قلوبهم قاسيات يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوح الله ونسوح من ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم فاعف عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين.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 خلق يغفر لمن يشاء ويُعذب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدبالكم فتقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 لا دخلها أبداً ما داموا فيها فذهب أنت وربك فذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرط بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك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 وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن نكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أدل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكنا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا فكنا ما الناس جميعا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات ثم إنك ترى ثم إن كثيرًا منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض